هَذِهِ الْأَرْضُ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ضَغْشًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَجَلَ رَبِّي قَرِيبٌ مَا تَظُنُّونَ إِلَّا خِبًّا أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبَ فَلَا يُبْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ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 يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 وَطَعَامًا لَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هو خَيْرًا هُوَ خَيْرًا وَأَعْرَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ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 وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إلا فِتنةً لِّلَّذين كَفَروا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدَادَ الَّذين آمَنُوا إيماناً وَلَا يَرْتَابَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنونَ وَلِيَقُولَ الَّذين فِي قُلوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذا مَثَلاً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 عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائمين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين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 الا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا أن لا نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ لمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره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 ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاع على من الدهر لم يكن شيئا مذكرا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كاغورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تغليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ نِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وإذا رأيت ذن رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ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 ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صهر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا قِيلَ لهم اركعوا لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبي أي حليين بعدهُ يؤمنون